وَجَعَنَاهُ أَئَِّتََدونُونَ بِأَمنَ وَأَو حَنَ للقيرات واقام الصلاه وام حينا اليهم في عمل الخيرات واقام الصلاه واقام الصلاه وايتاء وكانوا لنا عبيد جِوَاكٍ مِن لَّنَاعِيدٍ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانوا قوم سوء فاسقين انهم كانوا قوم سمح فاسقين وادخلناه في رحمتنا وادقناه في رحمتنا انهم من صَالِحِينَ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ جئناه فنجيناه واهله من الكذب العظيم فنجيناه واهله من الكذب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا وَنَقَضَ مِيثَاقَ الْقُرُونِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ جعين وَدودَ وَسُلَمَانَ إ يحقُ مَانِ فيِي الحَ إ إِذَّ فَشَد فيِيهِ غَنَمُقَم وَكُ وَدَودَ وَسُلَانَ إِ يحقُ مَ في الحَرْ إ فَشَد إِذْ غَنَمُوا الْقَوْمَ وَكُنَّا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, شاهدين فَتَهَامَ سُلَيْمَانُ فَتَهَامَ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَا عَدَا وِدَ الْجِبَالَ يسبحن إِشَّ وَخَيد وَكَُّ فَعِلِين وَكَُّا فَعين وَعََّ النَّهُ صَعَثَ لَوسَِّكُم لِلتُحصِنَكُمْ مِن بأسكم وعلمناه طنعه فجله فليكون لتصفينتم من بئكم فهل انتم شاكرون فهل انتم شاكرون ورسل يمان ريحا عاصفه تجري أمره والسليمان الريح عاطفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها تجري بأمره إلى الأرض التي دارت ماثيها وكن بكل شيء عالمين وكن بتشيء عالم